بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أبجمنتهم بلوم كيا بجربي نجح في دراسته درسية نتعرض بر المكثفتي سيرة آية قرآن آية شنتني سدّيت ربرن آية شنتني سدّيت رث سورة بقرة ربّينك أكيدرو وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سِجِّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرُ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ نَغْفِرُ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَاِذْ قُلْنَا يَا هذه القرية قندتنا قندسني بيت المقدس إتباعني وقلوا منها قندتنا كهسة ربك ربي ناتا حيث شئتم بكم فيه ثني ناتا رغدا اسن حالا إسني بل آتهن حالا يانسون ناتا إسنجم ما شيء إسني تقبل ناتا جد ربيكنا قام بيكون أم مجا هو إسان لما أكيد سايا دัจجی کیسکرمبی نیسان تماسے وگگا احتما گندم تکو کیس سولیگا دی دیما تنچران با کوما گانا ما کانتی دی دی ان اک کیسکرمبی سان تماسے اولیگا دی سان او قاتن مبہی ایرگا خانا گندت نہ سینا ویتل مغدیسی نہ سینا تی نات واں بربادن الباب بل بل عَلَمَتَا لَدَي قَبَتُ تَا تَنِ رَبِّي كَي السَنِي سُجُودَهَا لَغُورُ تَا تَنِ غَلَكَ رَبِّ گَلچَا رَبِّ تَمَعَن کَي سَا اِسم بَا سے اِسا ہَا لَ سُجُودُ گُورُ تَا تَنِ سِينَا جِلَان وَقُولُوا جِلَا حِقَتُ وَالنِسْفُ ذِكْرَنُ دِلِيتَ النُورَ رَبِّ لَكُمْ نب فلكم إثني أرا رمنا خطاياكم دليل ثقسان إثني أرا رمنا خطاياكم يَكُونُ دليل إِسْأَنْهُ جَدَّاً يُنْدَعُ إِثْنِيَةَ رِفْنَائِهِ أَكَسِبْتَ سَجُودَ رَبِّي وَرَأَتِنِ سَيِّنَةَ جَرَارَ رَبِّي كِنَّا رَبِّي كِنَّا أَكَسْتَ جَنَّةَنِ إِسْأَنْكُنِ وَعَمْ بَدْجُودَ لَكَ وَسَنَزِيدُ الْمُخْتِينِ نِدَبَلَ warrra gaariida gee fi ke darabbbiin keenna warrra gaari da ge hawabanni edanaa waan isaan nugaafata caalaa hagau fi pee isaanii dabanllaaj Faballaina waramu ni jijjire warrriruggu u fiimi da shiirkii daguun hulmiida laguun warna غلمي دلغي فبدلني ججير الذين ظلموا ورلبوا في ميره فولا ججة غير الذي قيل لهم خيسانين جدمين على كبيرا غير الذي ججو إساهم تهين الذي قيل لهم خيسانين جدمين خيسانين جدمين حتة يا ربي تريدنا نورا حرشاسا جلا سجود قداسين جلنيني إساهم كبيرات ججيراني كبيراسن إمال الجناة ربنا سجود وقراصينا كجدين إنسان شنكو أثاثينا نجيران هن تشن جل النونيد ثدبلني هن تافي هتطال جلها هتطال نورها هرتشاسيد هرتشاوي هتطال أمك أمدي أمدي نوخن يا ربى خيرنا جلاني لفرشنكو أثاثني سيلان جل جنون خال الله أقت إنسان فعلا وارب إنسان استهزاء فقف جدًا وصابروا لاب يا ربي كينا دليتين نرى رشاة ججولي سنة يا ربي كمدي نوفكني جدًا فأنزلنا على الذين ظلموا نبوف لإيساننا اللبو إيساني ميدا للرد رجزا كتعتي من السماء سميراته بما كانوا يفسقون سبب طاعة ربي جلا بياني سوى إيسان تسكي هجتني بججه سوى إيسان معسياتنا هجتني ربي الآن سمير را كتاة إيسان التبوث كتاة طاعون التبوثي ربي كينا طاعون كوريلا التبوثي ربي الآن جهشن ساعة كتكي كي ستي نمك خمطرب باتمة تقول من إنسان ولا ساعة كتكي سخمطرب قريلا نتبوئين لقرة هتاعه وإذ استصح موسى لقومه دبت لهم له يان بمحمد جدين وإذ استسقى ويت نبي الله موسى لقومه ثوث إساق رب إسارة أبا برباده يا رب بيشان نوابه سيجده بني تبونانين أبا برباده إن أبا بربانانين يوقان يا ربي بشان لا تمدك بيشان الرؤي ن لبني نوكن سيجده ربي إساق كرته إن ربي إساق كرنا ربنا ربي نلاه نمالبوري فقلنا نجنه Evelin ja Musa rukoitti viisasaka? Ulehteetin alhajarat dagaka n rukoitti jearat minkeen? Tunne niemarabi kuttu? Tarbiisanet rtti Isan tamaani virreke satti Badani te bosani te mun isanet javatte halakamut? Harnan verajolle? Kaisa voi niurto? ربي الآن نبي الله يمسان أو باب رباد يا ربي نمني سيبون نفتة بشان نباس جلين إن جلنان ربي الآن نبي الله يمسان أو باب رباد لذاركتي جلين لذاركتي وإذا ان ركتي مالتاة لقال فانفجرت نبكتي منه بكاثن رباد إدنا عشرين Laini kutani lamaa burkiteja. Laka kutani lamaa kayaatitu, lakaata narraa burkajajturaa. Laka kutani lamaa. Wannita heiv bani israailmanatu kutsa kutani lamaa. Gosti taqka taqka taqka taqmati rurli siakkan jinnin. Hunti isaani tuu adda isaani. Ubali jajja. Rabbin ulani akkasitti. Laka قد علم بيكي جرى كله ناس مشربهم شفت غصة بني إسرائيل مشربهم بق إراءوبا بيكاني تنين جراني نمو ولبت هروربسو الدماء الدوار ربي ساني باس لقسن إراءوبا ججولا مشربهم ججون بق إراءوبا ججولا نمو براه هتهم مخا ججو وقمو في لغن نمو غصفيته إراءوبا مليء غصطاني كروا الرسالي خلو واشربوا من رزق الله نيات لا لبا رزق رب قرى نيات ولا تعسوا في الأرض مفسدين هذا ما يجب أن تكون من شراءنا بديد لبا هذا ما يجب أن تكون من شراءنا بديد لبا بديد لبا سنينك وسبائيه كرا رب الرانا 第二 متحصلنا في موسى عن sharing النبي Blaisel عبدالى التجربة وروبام الوسيس اقطأ على الشكل ويناس مستقرة ويتمحط إلىART و lunتانه وهو ينيبا التي كله на رب انه و واذا قلتم يا موسى و يهوى طبيعام يا بني استالم و إذا كان الموت لا نتعبق ج Leonardo تعالى ما Liian tukot joko mäti saa varundan denuk, vai tukot hän yhä juundan denukujen. Rabbiinkin nimeä budai isänrakce oli. Jirre vuotta kamkam nissan kesästi, vuoteisain tamman. Rabbi man niihissään vuisein tve diharjaasi. Man niihissään juje tu rakumazdura karane, on iivi budai majetju man najatun kun aslin isa ulama an yakjad an gari isa han budeil leenijada gari isa for abur billa leenijada abur billahi kun allati la faradun tunjilana tabartu ta namadu katte namdiragee namajala burjitte baratu santu yu abur billa jidama garu wali galatifun tisanya talihi dayman tisanya rabbi isani fikne كنا نودين نرتب فبرون دندين ويتوبوا ان تقمت نيانا اجل اذا جنان ربنا ما الله مالغوري فادعوا لنا ربك ربك انه قد وجلاني يفرج لنا حل باز مما تجبت الاول وعند جيم بافت من بق لها وقثاها وقومها وعدسها وبصلها اقن جلنج جورا وان ذا تشم با فتر ربيكي نوب هاكنو نوب قرادون مين با ليها باقلا ايسي ارا باقلن باقلا بجاميني وقصاها باوليسي ارا وقومها اومدي تون شوم برا ايسي ارا وعدسها ميسرا ايسي ارا وبصلها شومقته في قلبي دجين Rabbi keinu, parat luujen ainejä juoda. Josal ainejä juon suomuksi ja juoda, kesä ainejä juon baakuja, biykeinä tietoisen baakuja jälleen. Aadasni ammoo shumbura suomin suomuraa ajalani. Kannerrat vienohapa suun parat lu jäläniä juo. Aalainen الذي هو أدنى إصلاحها تهسن بالذي هو خير إصلاحا تهسن جذير التني باقلا شم برا باقلا مسرة أتراك كنن في التني دائما هي هو نلها جل ربنا دودا لكم ما سيناتي فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَإِذْ بَرَّادَنْتُ أَخِي فِي ذِرَ قُنَّيُ وَبَرَّادَنَا كِتَيْ زَنْدُ لا قُوتَا جَادًا وَظُلِمَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ إِذَا انْرَكَحَ يَمْتَكِّنُ وَالْمَسْكَنَةُ هَيُمَّنَ وَبَاؤُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ رَبُّ الرَّادِّلَن سُدَانَ ذَلِكَ سَبَبُ وانثار ربي سانك تفاراني في ويقتلون النبيين بغير الحق وانا بيوت ربي حق عمله اجي سني في ذلك بما عصوا ظلموا وتنته بما عصوا عثوا وانسال ارغمت وكنر اجد شودني في وكانوا يعتدون وانسال وسنربي به سياني في وسنربي في بين قناف رب من miski na isang gore yele isang gore akat ti haga at santike se du bai sang kuni wala ja ibai ra nya ni sang barbadan le ta gabrota ti yechu shunkurti alandale mali kanenyachun ode honi hidai mijuru kuni gattene nya ta warra gabrota ti dane kitabo isake se muhammad Tavarin maldjeda kulub viihi, jonkun tiin kunnin, jaa tavarra gabrosahti, honihi, jaimi, jaa tavarra moososaahti. Isän jaa tamoosen niin jaa tundani, jaa tavarra gabros niin jaa tuvaa balatani. Rabbi misskin ma, ymmä, isän rakkaih, on nytkin isänjekki siis jatkuu. Aka sitten Rabbi on